أَلَا يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَرَزَقَنِي مِن غَيْرِ اسْتِقَانٍ حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَن أُخَالِفَنَّكُم إِلَىٰ مَا أَنَا عَلَيْهِ مُؤْمِنٌ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ فَإِنِ اسْتطَعْتُمْ وَمَا تَوَفَّيَ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي وَمَا قَوْمُ نُوحٍ إِلَّا قَوْمٌ بِعِيدٍ تَغْفِرُ رَبُّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيَّ إِنَّ رَبَّ قَالُوا يَا شعيب مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مما تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ கல கௌ கியூன கிண த جَمْنَاكَ وَلَوْ لَرَضْطَكَ لَرَجَمَ கௌிய ஜ இன்னும் <laughs> وَيَا قَوْمِ مَا لَكُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِنٌ سَءُفَتَعْلَمُونَ مَن يَا ி உிமென் ولم ما لَجَئْنَا شُؤَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتْ لَنَا فِي نَوَاصِعِ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ رَاكِعِينَ أَلَا بُدَّ لِمَنْ دَعَاكَ مَاعِداً سَمَا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُولَ